ثم أما بعد أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد أما عبادتك ففيها عزك وأما زهدك ففيه راحتك ألم توالي في وليا وتعادي في عدو قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يعلونكم خبالا ود مَا عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وقال تعالى وبشر المنافقين بان لهم عذابا اليما الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم أوثق عر الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعادات في الله فمن سمرت الحب في الله الموالاة فيه وسمرت البغض في الله المعادات فيه أما عبادتك ففيها عز وأما زهدك ففيه راحتك ألم تولي في وليا وتعادي في عدوة لماذا الولاء والبراء من عقيدة هذه الأمة وقد سبق إليها خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لماذا الولاء والبراء الجواب للاحتفاظ بخصائص هذه الأم ومميزاتها ولتكون الشخصية المسلمة عزيزة قوية ومن ثمرات الولاء والبراء أنها وسيلة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام لأنه مع الزوبان والتميع فمن يدعو من إذا حدث الزوبان والتميع ومن يستنقذ من فمن سمرات الولاء والبراء شحز الهمم لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام وما معنى ذلك معنى ذلك تحويل الناس من الضلال إلى الهدى من الكفر إلى الإيمان واستنقاضهم من النار وإدخالهم الجنة هذا هو الهدف الهدف استنقاض البشرية الغارقة في أوحال الكفر وسوء الأخلاق وسوء العادات والتقاليد استنقاضهم من الضلال إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق ومن الكفر إلى الإيمان قال أبو هريرة رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل كي يدخلوا الجنة تأتون بهم أسارة في السلاسل كي يدخلوا في الإسلام والإسلام هو الطريق الوحيد إلى الجنة كأنكم ضحيتم بأنفسكم وضحيتم بدمائكم وضحيتم بأموالكم من أجل استنقاذ هذه البشرية الغارقة في الأوحال فهذا هو الجواب عن لماذا الولاء والبراء لاستنقاذ البشرية الاحتفاظ بمقومات الشخصية ثم إن الأخذ من مناهج الغرب والاستجداء من مناهجهم لا يصدر إلا عن هزيمة في النفس هزيمة داخلية وشعور بالنقص وشك في كفاية هذا الدين والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الإسلام دين التسامح نعم ولكنه يأبى الزوبان ويأبى التميع فهل من التسامح أن نتنازل عن شريعتنا فهل من التسامح أن نستغني عن ديننا فهل من التسامح أن نصير مقلدين للغرب في كل صغير وفي كل كبير لكي يقال هذا هو التسامح التسامح لابد أن يكون عن عزة والتسامح يكون من مصدر القوة فتع النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا هو التسامح تسامح الفاتحين الأقوياء لا تسامح المتنازلين عن شريعتهم وهويتهم وشخصيتهم تسامح عمرو بن العاص حينما فتح مصر أعاد البطريرك بن يامين إلى كرسي القرازة المرقصية بالأسكندرية بعد استبعاده عن طريق الرومان 13 عاما هذا هو التسامح تسامح صلاح الدين الأيوب الذي نصره الله عز وجل على الصليبيين وطهر بيت المقدس بعد احتلال دام تسعين سنة وكان يمرض مرضاهم ويأس جرحاهم وأعطاهم مهلى للخروج من البلد أربعين يوما وأن يحملوا معهم متاعهم لم يستلز أن تغرق الخيول في دماء الصليبيين ولم يعجبه هذا المنظر الذي فعله الصليبيون حينما غزوا بيت المقدس قبل أن يفتحه صلاح الدين بتسعين سنة وأعطاه مهل يوما وأن يحملوا ما استطاعوا حمله من متاعهم هذا هو التسامح تسامح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما غزا قائد التطار دمشق اسمه قتلوه شاه، فذهب إليه ليفك الأسرة، قال أفك لك أسر المسلمين، أما هؤلاء من اليهود والنصارى فأنا لا أفكهم، أنت لا يعنيك شأنهم؟ قال لا، إذا كان المسلمون هم أهل ملتنا. فهؤلاء هم أهل زمتنا ولابد أن تطلق صراح أهل زمتنا مع أهل ملتنا ولم يرجع إلا بفكاك الإصارة من الجانبين هذا هو التسامح تسامح ليس عن تنازل إن الانحراف الدقيق في بداية الطريق تنتهي بالانحراف الكامل في نهاية الطريق يعني في بداية الطريق نقلدهم في العادات والتقاليد ثم يتدرك ذلك إلى فعل المحرمات ثم يتطرق بعد ذلك إلى العقيدة نفسها وماذا بقي من الدين بعد ذلك فلذلك تجد هناك عادات غربية كثيرة منها ما هو في حكم العادة ومنها ما هو في حكم المحرم ومنها ما هو في حكم الخروج على العقيدة نفسها بما يحقق قولة القائل إن الانحراف الدقيق في بداية الطريق ينتهي بالانحراف الكامل في نهاية الطريق حينما يموت عظيم من العظماء يقول لك الوقوف دقيقة حداد على روح الميت يعني هو في حياته يقف له حيا وبعد ما يموت يقف له ميتا وما استفاد الميت من وقوف دقيقة حداد هل هو المقصود تعظيمه ولا هو محتاج ما هو أفضل من ذلك محتاج أن يدعو له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله إذا كان من المسلمين وأبدله دارا خيرا من داره وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وإن كان محسنا فزد في إحسانه أهذا أنفع له أم الوقوف دقيقة حداد على روح المغفور له تقليد غربي حينما يفتتحون مشروعا يقص الشريط من من العرب سابقا قص الشريط ومن مل المسلمين سابقا قص الشريط ألم يكن هناك من عادات المسلمين وأفعالهم ما هو خير من ذلك لابد وأنه فيه لاعبوا بعض الرياضات ينحني بعضهم إلى بعض زي الكاراتيه وغيره يقول لك لازم قبل ما يبدأ التدريب ينحنوا البعض الانحناء لا يكون من بشر لبشر الانحناء جزء من الركوع والركوع والانحناء لا يكون إلا لله الخالق سبحانه وتعالى الاحتفال بعيد الحب حب مين لمين حب الخالق للمخلوق ولا حب الخير ولا حب الزميل والإخوة ولا حب الرجال للنساء ما المقصود بعيد الحب عند هؤلاء الناس؟ حب الرجال للنساء، حب الأزواج لزوجاتهم، ولا حب العشيق لعشيقته أي حب هو؟ هم يعملوا عيد حب لازم إحنا نعمل عيد الحب. يحتفل برأس السنة الميلادية، إحنا نحتفل برأس السنة الميلادية. وتجد عند غالب المسلمين الاحتفال بالكريسماس، الاحتفال بعيد الميلاد. حتى الأنشود التي ينشدونها في عيد الميلاد إنجليزي كأنك أنت قاعد في إنجلترا في عيد الميلاد طبعاً أنت مش هتدع له الأنشودة إنجليزي خالص حس أنت بقى يعني اللي في إنجلترا أو في باريس لست في وسط عرب وكأنك لست في وسط مسلمين أعياد الميلاد وعيد الحب وعيد الكريسماس وإذا كان عند الغرب تمثيل وسينما يبقى عندنا تمثيل وسينما هناك مصرح يبقى عندنا مصرح هناك أبرة يبقى عندنا أبرة حياة غربية صرفة فهل يتطرق ذلك إلى العقيدة؟ ربما تطرق إلى العقيدة فعملية التغريب والدعوة إلى العلمانية والحداثة ليست منذ عشرين سنة الذي منذ عشرين سنة هو الدعوة إلى الديمقراطية لكن الدعوة إلى التغريب والحداثة كل منذ أربعين أو خمسين سنة منذ دعى طه حسين أن نصير جزءا من الغرب وأبعد من ذلك الوالي محمد علي محمد علي كان بيقول أنها خل مصر دي جزء من أوروبا ومنذ محمد علي إلى الآن الشرق مش محتاج لمشروع شرق أوسط كبير. ده مشروع الشرق الأوسط كبير ده من زمان متنفذ. فلما المطالبة به الآن ونحن كل يوم في تغريب وكل يوم في تغريب. طه حسين في الشعر الجاهلي بيقول للتورات أن تحدثنا عن شخصية إبراهيم وإسماعيل. وللقرآن أن يحدثنا عن شخصية إبراهيم وإسماعيل ولكن ذكر هاتين الشخصيتين في هذين الكتابين لا يعني وجودهما تاريخيا دا اللي انتبت وليهم يهود ونصارى اليهود بيقولوا أبونا إبراهيم والنصارى بيقولوا أبونا إبراهيم الخليل والمسلمون بيقولوا إبراهيم خليل الرحمن فلما هذه النزعة وعن من أخذتها عن مارجاليوس الأستاذ الفرنسي في التاريخ الإسلامي والمشرف على رسالة الدكتور طه دوركايم قال فيه لقد كان التلميز لأستاذه محبا وبه معجبا إعجابا يكاد أن يصل إلى حد الفتون كان مفتون بدوركايم وأستاذ التاريخ مارجاليوس فهل تاريخنا يؤخذ؟ من دركايم ومرجليوس لكي يشككوا في صخصية إبراهيم وإسماعيل التي يؤمن بها اليهود ويؤمن بها النصارى ويؤمن بها المسلمون أهناك تغريب أعلى من ذلك ويقول في كتاب الشعر الجاهلي لا عجبا أن يكون أمي ابن أبي الصلطة أخذ من محمد ما دامت مصادرهما واحدة وهي قصص اليهود والنصارى إن قالها غير مسلم لقلنا أهو غير مسلم بيشكك في الإسلام لكن لما يقولها طاها أبو حسين أما يقولها إبراهيم ومحمد وعلي رددوها تبقى انتكاسة يبقى إن الانحراف الدقيق في بداية الطريق أدى إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق أدى إلى التنكر للدين كله شريعته وعقيدته وسلفنا الصالح عقيدة الولاء والبراء جعلتهم أعزة حينما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المخدس ما كانش حد منتظره بالمقص والشريط بل خاض مخاضة وهو حافي القدمين فيقول له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أتقابل البطارقة والمطارنة بمثل هذا فيقول لو غيرك قالها يا أبو عبيدة وهو من أمين هذه الأمة لو غيرك قالها يا أبو عبيدة لجعلته للناس نكالا إن كنا أزل أمة فأعزنا الله بالإسلام فإن ذهبنا نلتمس العزة من غيره أزلنا الله إن العزة في الإسلام إن العزة في الإسلام في أخلاقه وشريعته وعقيدته وكما أن هناك حجر صحي للمحافظة على بدن الإنسان ووزارة الصحة تعنى بذلك وفي كل مطار وفي كل مينة حجر صحي لا يدخل أحد بوباء على ديارنا فلا بد أن يعرض على الحجر الصحي لسلامة أبدان الأمة وصحتها أليس من الأولى أن يكون هناك حجر أخلاقي؟ حجر اخلاق الذي غزي عن طريق الدش وعن طريق الفضائيات غزو اخلاقي فلا بد ان يكون هناك حجر اخلاقك الحجر الصحي لان النكاهه على الابدان اخف من النكاهه على الاخلاق ان النكاهه على الابدان اخف من النكاهه على الاخلاق وعلى الدين فلا بد أن يكون هناك حجر أخلاقي وحجر إيماني اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل لأن الأخلاق بتأخذ عدوى من الأخلاق كما أن الأمراض لها عدوى الأخلاق لها عدوى وحتى في المسال يقولون قل لي من صاحبك أقول لك من أنت فأنت على شاكلته وينتقل إليه أخلاقك وأخلاقك تنتقل إليه فكما أن هناك حجر صحي لابد أن يكون هناك حجر أخلاقي وحجر إيماني والنكاية على الأخلاق أشد من النكاية على الأبدان لذلك يقول أبو حامد الغزالي بيقول إن جاءك رجل وقال هناك عقرب تحت سوبك لشكرته لأن نكاية العقرب على البدن ربما يلدغك بالسم تموت ولكن حينما يقول لك في أخلاقك كذا وكذا وكذا فأصلح من أخلاقك تغضب عليه كان الأول أن تشكره كما شكرته في الأولى، بل الثاني أشد، لأن النكاء على الأخلاق أشد من النكاء على الأبدان. النكاء على الأبدان تضرك في الدنيا، والنكاء على الأخلاق تضرك في الدنيا والآخرة. فيهما أشد أيهما أصعب؟ طب إذا كانت في الإيمان والدين؟ إذن لابد لهذه الأمة أن تحتفظ بشخصيتها والولاء والبراء لا يمنع من البيع والشراء والإجارة لغير المسلمين فهذا ليس من الود المنهي عنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم فالبيع والشراء والإيجارة وما شبه ذلك من معاملة المسل بالمسك ليست هي من نوع الموادة وليست هي من نوع المولاة المنهية عنه جمعا بين الآيات فصورة الممتحنة التي بدأت في أولها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء هي نفس الصورة التي فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم أقول قولي هذا وأستغفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه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 فكيف كان تطبيق الصحابة لمبدأ الموالاة والمعادة؟ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول حينما قال أبوه لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأزل وقف على باب المدينة وأقسم أن أبوه لا يدخل المدينة لا يؤويه ظلها ولا تؤويه. حتى يعرف من هو الأزل ومن هو الأعز فصار الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يمنع أباه من دخول المدينة قال أبلغوه ليأذن له فلما أبلغوه قال الآن بعد أن أشعره وأعلمه أن الأعز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر لقي أباه في غزوة وبعدها أسلم قال يا أبتي لقد لقيتك في المعركة فانصرفت عنك فقال له أبو بكر وأنا لو لقيتك لقتلتك سعد بن أبي وقاص تمتنع أمه من الطعام والشراب حتى يرجع عن هذا الدين فيقول لو كان لها مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن ديني أبو عزيز بن عمير يقع في الأسر فيمر به مصعب بن عمير فيقول للأنصار أشدد على يديه فإن أمه غنية لعلها أن تفديه بمتاع كثير فيقول أبو عزيز لأخيه مصعب هذه وصاتك بأخيك فيقول لا لست أخي بل هذا هو أخي يعني الأنصار ليست الأخوة أخوة الدم واللحم إنما هي أخوة الدين التي لا تنتهي بانتهاء الحياة الدنيا بل تتعدى إلى أن يكونوا على أسرة متقابلين في الجنة الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين أبو سفيان بن حرب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في تمديد الهدنة هدنة الحديبية فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الغدر التي حدثت بمساعدة من قريش فذهب إلى ابنته أم حبيبه رملة ابنة أبي سفيان فأراد أن يجلس على فراش لقيه فأماطته عنه لما يا بني أرغبت به عني أم رغبت به عنه فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرئ مشرك نجس لا يجوز لك أن تجلس على هذا الفراش فيقول أي بنية لقد أصابكي بعدي شر وتركها وذهب المغير بن شعبة كان عمه عروة بن مسعود يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ومن عادة العرب أن يلاطفه بإمساك لحيته فيقول ارجع ارجع يدك عن وجه رسول الله ابن أخيه المغير بن شعبة وفي يده السيف يدفع يد عمه بقاعدة السيف ويقول ارجع يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل إليك هأطع لك عنه فأقول له ما أفضك ما أغلزك فهكذا كان تعامل الصحابة في الولاء والبراء عمير بن وهب يتفق مع صفوان بن أمية أن يذهب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف فرآه عمر بن الخطاب قال دونكم عمير بن وهب ما أراه جاء إلا لشر دونكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيطوا حوله فذهب الصحابة يخافون عليه من عمير ابن وهب ويذهب إليه عمر ف. يكتفه بحمالة سيفه ويأخذه مجدودا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أطلقه يا عمر. ما بالك يا عمير؟ قال جئت من أجل الأسير ابنه أسير. ما بال السيف معك؟ قال وهل أغنت عنا سيوفنا يوم فتر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تكن مع صفوان بن أمية بجوار البيت الحرام واتفقتم على ختلي وقلت لولا أطفال صغار ودين علي لأتيت إلى محمد فقتلته فقال لك صفوان علي دينك وصغارك إلي فذهب فقال والله يا رسول الله ما كان معنا أحد ولعل الله أن يكون هو الذي أطلعك على هذا ولعل الله أن يكون ساقني إلى الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ماذا قال عمر بن الخطاب قال لعمير بن وهب كان أبغض إلي من الخنزير وهو على الشرك كان أبغض من الخنزير ولا هو الآن أحب إلي من أحد أبنائه المعاداة والمولاة بفرق لحظة على الشرك أبغض إليه من الخنزير. أسلم بقى أحب إليه من أحد أبنائه وهكذا ترممت الحب والبغض والمولاة والمعاداة اللهم أرنا الحق حقنا رزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطن ورزقنا جتنابه ولا تجعله متبس على عيننا فنضل واجعلنا للمتقين إمامه اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وزهاب هممنا وغمنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك